ولكن بحاهم دي ولكن فافي بي Now um. واحنا دفئ قلبي خادعا والذى بحدي والكان في بي ذو الذي جادا في السماعي الظروجة وهو الذي جاء Why, if I don't Cədər və qiyyə Why are وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ دَارُبِينَ يَرْجُونَ ثَوَابًا مِن رَّبِّهِمْ يَا وَنْتِ وَالَّذِينَ إن عذابها والذين ذا قَالُوا إِنَّ نَفْسَ الَّتِي حَ Yo ho ho H is down. i ke di lo won say a Yeah. O Allahu və ruhu يمتا والذين ذا يس What? والذين يقولون ربنا ได้ bà ربنا هذا من الذواجين Messiah ديدي ناويا اول جيفيز حزن قل ما da بكم vi kom bi do o kom se ko ke le to chỉ con ngọù